يا أيها الناس ضرب بماثلون فاستمعوا له إن الذين تذ نَوِيَ التَّمَعُلَ لَن يَخْلُقُ ذُبَابًا وَنَوِيَ التَّمَعُلُهُ وَإِن يَسْلُبُهُ مُلُوبَ شَيْئًا لَا يَسْتَنكِذُ عَوَّفَ طَالِبُ الْمَطْلُوبُ مَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ نَاصِرٌ اللَّهُ يُنَصِّفُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُسْلِمُ وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يَرْكَعُونَ وَسُجُدُوا وَيَعْبُدُونَ رَبَّهُمْ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَمَا نَحْنُ لَهُ مُشْرِكُونَ وَجَاعِلُ دُفِّي لَا يَحْقَ قَاضِي هَادِي وَعَدْتَ بَعْكُم وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ بِالَّذِي أَمِنْتُمْ وَيُم هو ثما قوم المسلمين منقبلوا وفي هذا ليكونوا رسولا شهيدا عليكوم وتكونوا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَالتَّنصِيمُ بِاللَّهِ وَمَنْ لَا قُمْ فَانِيَ الْمَوْلَى وَأَنَّمَا نَصِي